الرحمن الرحيم مشاهدنا الكرام السلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله جميع وقاتكم بالخير ومسرات هذا برنامجكم مداد حيث نلتقي وإياكم في روضة من رياض المعرفة والعلم والثقافة بين يدينا الكتب ونلتقي ونتحاور حول الكتب وحول مواضيع مختلفة تهتم بالقراءة والثقافة بين يدي هذا اللقاء هذه تحية وترحيب بضيفنا ومستشارة الثقافة في فضية الدكتور مساعد الطيار حياكم الله دكتور مساعد إياكم الله وإياكم وتشرفنا بكم المرة الثانية وإن شاء الله يعني سعداء جدا بكم ونتمنى أن نقدم إن شاء الله للمشاهدين شيئا يمتعون فيه صلى الله في عليه وإن شاء الله, الله. بين يدي شيخنا يعني الحلقة أريد أن أشكر بعض الأخوة الذين تفاعلوا مع البرنامج وهم كثر لكن بعض الأخوة لهم حق في ذكر اسمهم الحقيقة لأنهم يتواصلون دائما بالاقتراحات بشكل مستمر وبالأخبار وغير ذلك أخص بالذكر أخونا خاد الأصاري من مكة المكرمة وكذلك أخونا نائف القطاع فلهم الشكر الجزيل الأخونا أيضا خالدنا أنصار يرسل بعض الأخبار نقرأها عليكم أن تهتم بالكتاب فيخبرنا أن معرض الجامعة الطيبة الدولي الثاني للكتاب سيفتح سوف شاء الله يوم الثلاثاء القادم أو في عفوا ويستمر إلى يوم عشرين من هذا الشهر يعني من شهر جمادى الأخيرة وكذلك يقولنا مركز المخطوطات المكتبة الأسكندرية ينظم يوم الثلاثاء المقبل المؤتمر الدولي السابع للمخطوطات تحت عنوان التواصل التراثي وصول ومقدمات التراث العربي الإسلامي شكرا للخالد وإنذنتنا دكتور مساعد ننتقل إلى سؤال الحلقة الماضية ثم نعود إن شاء الله ماذا الأخرين؟ إذا مشاهدي الكرام ننتقل وإياكم إلى سؤال الحلقة الماضية ثم نعود إليكم إن شاء الله. سؤال الحلقة الماضية ما الكتابان اللذان لهما نفس الاسم والموضوع والمحتوى ولمؤلفين مختلفين إجابة سؤال الحلقة الماضية كتاب الأحكام السلطانية للمورد وكتاب الأحكام السلطانية لأبي علام يكون لأرواحينا مرتقا إذن القاضي أبي علام الحنبلي وكذلك ال. كتاب الحكام السلطانية الموردي الشافعي كلاهما يحملان نفس الاسم وأظن هناك دكتور مساعد إشكال حول من الذي ألف كتاب ولا سنسخ ولا منه ويظهر كتاب الحكام السلطانية يظهر أن, ال أن الذي ألفه في الأصل هو هو الموردي ولا على يعني أبي على اقتباس منه والله أنا بالنسبة لي ما عندي حقيقة هم يعني, يعني لأن الموردي له بعض ال يعني التأليف الأخرى القريبة من هذا بينما انفرد هذا التأليف اللي أبي على بقية تعليفة أحد الأخوة الحقيقة أرسل لنا إجابة صحيحة مختلفة وهو أخونا الفاضل إيد سام الرائي مدرس النحو والصرف في كلية الشريعة في جامعة التكريت في العراق أقرأ لكم إجابته يقول جواب السؤال هو معاني القرآن للفراء المتوفى سنة سبعة ومئتين ومعاني للأخفش القرآن للأخفش سعيد المعذرة القرآن للأخفش سعيد المسعدة والمتوفى سنة خمسة عشر ومئتين ثم ذكر أخونا الفاضل الشيخ ياد فقال إن الفراء نحى نحو الأخفش في تأليف الكتاب فحمل كتابه أو كتابه نفس العنوان ونفس الموضوع ثم قال ويل الكسائي أيضا كتاب معين القرآن يقال إنه اكتفى به أثر الأخفش ولكن مخطوطته مفقودة وقد جمع هذا الكتاب من كتب معين القرآن والتفسير وطبع إذن مبارك لشيخ ياد هذه الإجابة الصحيحة الإجابة التي يعني ذكرناها لم يوفق إليها أحد كثير من الأخوة ذكروا كتاب فتح الباري بن رجب الحملي و بن حجر و المتقدم بن رجب طبعاً لكن هناك فرق كبير في في طريقة بن, حجر بن رجب الشرح و طريقة بن حجر فلا أظن الإجابة ستكون صحيحة إذن أخونا إياد والشيخ الشخ ياد جاء بإجابة صحيحة هم التي كنا نقصدها ونويناها فلم يوفق إليها أحد مبارك لأخينا إياد وننتقل مشاهدينا إلى الفقرات التالية. الوراق جديد المطابع نقدمه إليكم. إذا جديد المطابع نقدمه إليكم مشاهدين الكرام معنا كتاب يهم دكتور مساعد أظن كثير من طلبة العلم لاسيهم ومبتدئين. الكتب التي تتكلمت عن طلب العلم كتب كثيرة كتبها المتقدمون وأيضا كتبها المتأخرون قد يكون هذا الكتاب يمتاز بميزة وأنه جمع ما كتبه واحد العلماء هذا الكتاب اسمه سماه مؤلفه طلب العلم فوائد ونصائح وأحكام للإمام شمس الدين محمد الذهبي استخرج نصوصه ورتبه وعلق عليه خليل محمد العربي ذهب إلى مجموعة من الكتب الذهبي رحمه الله واستخلص منها بعض الوصايا والنصائح لطالب العلم ولا شك أن الذهبي رحمه الله هو اسلوب مميز في مثل هذا فهو مبارك يعني وموفق ويعني جمع ما ذكره وما كتبه الذهبي رحمه الله في هذا هل هناك كتب أيضا عن ذلك مثلا للمتآخرين الشيخ مهتمين رحمه الله جمع له كتاب اسمه كتاب العلم قد يكون أيضا مفيد والشيخ بكر زيد حليل طالب العلم أيضا كذلك الشيخ عبد العزيز سبحان أيضا <تصفيق> كتاب الدليل العلمي أو غيره. في ظهر كتاب آخر. معالم معلم في طالب طلب جميل جداً. والمتقدمون لهم أيضاً كتب. نعم الكتب في طلب العلم كثيرة. م. هو هي الحقيقة كتب طلب العلم يعني آآ تفيد آآ من دخل في الطلب بالفعل. جميل. لكن الباب الأول هو أن ينبعث الإنسان من نفسه لي يكون طالب علم. وإلا بعض من يدخل في هذا السلك يكون ادعائي يعني معنى الدعاء إنه يتمنى أن يكون طالب علم ولكنه إذا نظرت إلى حاله فإنه ليس حال طالب العلم يعني قليل القراءة كثير يعني الخروج من بيته من مكتبته إن كان عنده مكتبة يعني لا تكاد تجده في مكتبته يقرأ فمثل هذا لا يمكن أن يقال عنه طالب علم تمنيت أن تمسي فقيها مناظرا هاي هاتف الجنون وفنون ولا يمكن لا يمكن يكون لسائنا وقول طبعا ابن فارس جميل قال إذا كان يؤذيك حر المصيف خريف. وكرب الخريفي وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك, فأخذك للعلم قل لي متى بعد أن يذهب العنسان إلى ما سنتكلم عنه في هذا الكتاب الآخر هذا الكتاب الشيخ عبد الرحمن بن سعد الشثري قدمه وراجعه الشيخ محمد ناصر البراك واسمه التذكرة في أحكام المقبرة هذا على طريق يعني ما قلت فأخذك لهم وقلني متى بعد أن يموت ويتجهي للمقبرة هو الحقيقة تتكلم عن كل ما يتعلق بأحكام المقبرة العقدية والفقية وأنا تصفحت الكتاب فذهلت الحقيقة من كثرة الجمع يعني قلا خطرت في ذهني مسألة مسائل الأحكام الموتى ودفنهم وإحكام المقابر وذلك لو جدت قد تتكلم عنها هو مبارك موفق وأيضا هذا الكتاب قدم له كما ذكرنا الشيخ بن حان البرعك الكتاب الآخر هو من هاج الكرامة وإن سكتنا فقد يظن بعض الإخوة أنه يعني منهج الكرامة المشهور ابن المطهر الحلي والذي رد عليه ابن تيمية ومنهج الكرامة في شرح كتاب الاستقامة كتاب الاستقامة المعروف لابن تيمية أخونا الفاضل الشيخ بابو سفيان غزاي الأسلمي فرغ كتب الشيخ أشرطة للشيخ مباز رحمه الله بقي في شرح كتاب الاستقامة من رمي 5 إلى رمي 9. فجمع هذه الأشرطة وفرغها ويعني تكلم على ما استطاع نتكلم عليه من التحليقات اليسيرة حول تخرج الحديث ثم بيز كلام الشيخ رحمه الله عن كلام ابن تيمية بالألوان فكلام ابن ال... تيمية رحمه الله وكتاب الاستقام باللون الأسود والكلام الآخر باللون الأحمر والحقيقة يعني تعليقات الشيخ مختصرة مفيدة وأحيانا بعض الناس عندما يشرح كتاب الشيخ يعني يغرق ويطيل في الشرح حتى يعني يمل القارئ لكن إذا كانت تعليقات يسيرة أظن هذا يعني يكون هذا صحيح, صحيح. وأنا استغرب حقيقة في قضية الشروح ولاحظ بعضهم إذا بدأ المؤلف بقول الحمد لله رب العالمين، تجد الشارح يتكلم عن الحمد وأحاديث الورد في فضل الحمد، يعني ليس هذا من مقاصد التأليف، ولهذا يعني مثل هذا الكتاب الحقيقة كتاب مهم ونفيس جدا وأنا أنصح يعني من أراد أن يتعلم السلوك، يعني على الكتاب والسنة، والسلوك مهم جدا أن يؤخذ من خلال الكتاب والسنة، فعمل الأشخاص مرتبط في هذا الأمر مرتبط بالكتاب والسنة. فيقرأ مثل هذا كتاب كتاب الاستقامة جميل. وعلى العموم يعني قاعدة إن هذا المنهج المرتبط بالاستقامة اللي هو النفس الأصل فيها هو الكتاب والسنة يا سلام. وكثير من الناس يغفل عن هذا الأمر ويتجه إلى قصص العلماء وأخبار العلماء أخبار الزهاد وينسى هذا الجانب يعني ممن أراه أبدع كثيرا مثل ابن الربجب الحنبلي في شروحه للحديث فالحقيقة نعتبره منهج أو مدرسة متكاملة جدا جميل. في ربط أنا الناس بأولا ما في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك ما في أخبار الصالحين والزهاد والعباد صح. يعني من من أخبار تنشط السالك وتجعله أيضا سهلا سيرا عليه الدرب أما بعض الكتب تجدها سبحان الله تتجه إلى أقوال الناس وشرح أقوال هؤلاء الزهاد والصوفية فقط دون تأصيلا من خلال الكتاب. وأحيانا بعض الناس يعني يعني يجعل صفحات ويجعل يعني شرح طويل لبعض الكلام الذي في أصله قد لا يكون يعني صائحة مئة بالمئة ويعني يستغرق سان وقتا طويلا. عمرنا ابن مية بدون موفق في هذا والجزء العاشر من من مجموعة. نقسم يعني هو في علم السلوك أيضا أول نسأنا طلع عليك وهذا طيب. الكتاب الآخر ويعني نهدي لكم لأن هذا تخصصكم الشيخ مباحث في التفسير الموضوعي بقلم الأستاذ الدكتور مصطفى مسلم. وأظن يعني يعني تفسير موضوعي هو يعني تفسير قد يكون أو هذا الاسم قد يكون جديد لم يكن معروفا عند عند المتقدمين أشار إلى هذا الدكتور أيضا ذكر بعض يعني مباحث التفسير الموضوعي لو أنك سؤالتي دكتور مساعد من أراد أن يتعرف على التفسير الموضوعي أو أن يقرأ شيئا في التفسير الموضوعي وهو يعني غير مختص في أي شيء تنصحه أولا من باب التاريخ الشيخ حافظ الله لما كان في ما يسمى بتجارب الطباعة كان يدرسنا هذا، نعم، كان درسنا في تجارب الطباعة. قبل أربعين سنة. ما أدري عتني. أربعين سنة <تصفيق> <تصفيق> كل العمر صار. صار. فاا <تصفيق> ف... يعني كانت بين يدينا الحقيقة وجلال خير طلب منا مساعدته في بعض يعني تصويبات. فطبعا تصويبات إملائية ليس أوه. إلا أو فاا يعني قرأناه معه ودرسنا نفس الكتاب. أوه. من أراد أن يقرأ في التفسير الموضوعي هذا كتاب يعتبر يعني من الكتب المؤصلة لهذا جميل. العلم هناك كتاب دكتور زيد عمر أيضا حقيقة مم. فيه نظرات نقديّة مؤصلة أيضا في كتاب يعني يعني رؤية نقديّة عن منهج التفسير الموضوعي دكتور سامر رشواني مم. كتاب أيضا متميز وفي نظرات نقديّة جيدة وقد دافع دكتور سامر عن بعض القضايا مرتبطة بالتفسير الموضوعي ونقل هناك نقدات أيضا جيدة. لبعض يعني من كتب في تفسير المو... أو كتب في نقد التفسير الموضوعي. <تصفيق> في كتابات متعددة في التفسير الموضوعي. بعضها اطلعنا عليه وبعضها ما زلنا نسمع عنه وأنا مراقب. <تصفيق> يعني لكن كون يعني كون يكون التفسير الموضوعي مثل عن عن موضوع التوحيد، عن موضوع القصص، عن موضوع الأحكام. <تصفيق> أظن هذا لا لا يشكل على أحد. الإشكال عندما مثل نأخذ سورة مثلاً من السور دكتور مساعد نقول الواحدة الموضوعية في سورة مثلا البقرة هل يمكن مثل هذا؟ هي المشكلة م إحنا ما مصطلحات و موضوعات حادة يعني جديدة بالنسبة لنا في تحتاج إلى الحقيقة عقد جلسات أنا بسمي جلسات شاورية لأن بعض المؤتمرات إذا أقيمت لا يكاد يكون هناك وقت للنقد والأخذ والعطاء لكي تسمو الفكرة وتبرز الفكرة أكثر وتتضح هناك من ينتقد مثل ما ذكرت من ينتقد الموضوع من خلال صورة وهناك أيضا من ينتقد مثلا أيضا الموضوع القرآني أو النظر للموضوع القرآني وهل هناك بالفعل موضوع قرآني متخصص بالقرآن لا يوجد في السنة فإذا كان موجودا في السنة فكيف يطرح من خلال تفسير الموضوعي جميل. أشياء كثيرة في هذا هي ما زالت الحقيقة بحاجة إلى بحث جميل. الموجود من ما في التفسير الموضوعي سواء تنظيرا أو تطبيقا يمكننا أن أقول أن هناك قضية مهمة جدا يجب أن ينتبه لها من يؤصل لهذا العلم أن هناك قدر مشترك يحسن أن ينتفق عليه. جميل. هذا القدر المشترك الذي نتفق عليه إذا وجدناه في كتاب ما فينه نقول إنه هذا بالفعل يدخل في باب التفسير الموضوعي وهناك قدر زائد وهذا يختلف باختلاف تنظيرات يعني المختصين فمثلا طريقة الدكتور فلان كذا وطريقة الدكتور فلان كذا وطريقة الدكتور فلان كذا وهذه الطرق الحقيقة هي نوع من المناهج الاجتهادية وهي غير ملزمه لما تكون هذه المناهج الاجتهادية في نظر بعض الناس أو في نظر من كتبها ملزمة ثم يحكم على غيرها من الأعمال بأنها ليست في التفسير الموضوعي تقع مشكلة أو مصادمة في هذه الأمور وإذا نقول هذه قضية مهم أن ينتبه لها القدر المشترك الذي يمكن إذا جاوز أي كتاب هذه الجزئيات نقول والله هذا يدخل في باب التفسير الموضوعي أنا أذكر مثلا الشيخ محمد سعدي رحمه الله في كتابه التفسير مم. اختصر بعض المواضيع ونقلها بجملتها في كتاب آخر الذي نعم. سمه خلاص التفسير للقرآن على طريقة المواضيع وهي الحقيقة مفيدة ويعني من قراءة أن يختار من كل موضوع بعض الآيات ونقلها بنصها من التفسير وجعلها في الخلاصة ومطبوعه موجودة يعني. هذه مناهج ولذلك أقول أنه من الأشياء المهمة لما قلت قدر مشتراك أنه هناك مناهج جميل. فلا نلزم الناس منهجية محد لأن منهجية فلان أو فلان وإنما نقول هذه مناهج يعني كتب فيها كتبت فيها موضوعات القرآن في النهاية الجامع فيها أن موضوع قرآني كتب بطريقة معينة جميل فهذه أنا عندنا أسلم من قضية تعطير التفسير الموضوعي بأطر محددة جميل. ما خلفها فليس من التفسير الموضوعي بارك الله فيكم وفي ختام حلقة وفقرة الوراقنا أتوجه أيضا بالشكر للأخوة في مكتبة التدمرية إذ أن هذه الكتب التي عرضناها في هذه الحلقة وكذلك التي عرضناها في الحلقات السابقة كلها مقدمة إهداءا للبرنامج وللأخوان الذين فازوا في المسابقة من الأخوة في مكتبة التدمرية فلهم الشكر بعد الشكر الله تعالى وننتقل مشاهدينا إلى الفقرة التالية لا في دروب العلوم اللي طار في الميزان نقد علمي ورأي محايد لدن نرى فيه طيف الكتاب وأما الكتاب الذي يكون معنا في الميزان الميزان المعنوي طبعا ليس الميزان الحسي هو يعني كتاب يعني متعلق بتخصصكم دكتور مساعد ومسألة التفسير ومسألة علوم القرآن ونحن أيضا نذكر الأخوة بأن الفقرة الرئيسية في برنامجنا ستكون إن شاء الله عن كتب علوم القرآن أعرض ومنهجية قراءة هذا الكتاب دكتور مساعد يمكن بعض الأخوة يعني ربما يكون قد علم به لأن رأيت بعض الإعلام في بعض المنتديات هو الكتاب المشهور للدكتور محمد عبد الجابري مدخل إلى القرآن الكريم الجزء الأول وأظن ليس له جزء آخر فهو الجزء الأول يعني تقريباً وفي التعريف بالقرآن نحن نريد الحقيقة يعني في البدء القاء البد يعني نبدأ يسير عن الكتاب قبل أن ندخل إلى يعني وضعه في الميزان أولاً اسمه هو يعني طريقة ترفيهه طبعاً الكتاب كان مشهور يعني كتاب يعني أخذ شهرة واسعة جداً منذ أن خرج وشهرته طبعاً ظهرت بسبب شهرة الدكتور محمد عبد الجابري مدخل إلى القرآن طبعا الجزء الأول في التعلم القرآن وهناك الجزء الثاني هو التفصيل الذي كتبه في تفسير آيات القرآن الجزء الثلاثة تعتبره الجزء الثاني المكمل هذا العمل أنا أحب أن يعرف الاخوان المشاهدون أنني أنا بعض الأفكار التي في هذا الكتاب وإذن لن أعمد إلى مناقشة القضايا التفصيلية يعني أفكار رئيسية يعني, يعني أفكار هذا. رئيسية طبعا سأقدم لها بتنبيه عام جميل حول قضايا منهجية عامة ثم قضايا أيضا منهجية في الكتاب أما التفاصيل كونه مثلًا قال كذا وقال كذا هذا لن نأخذه إلا على حسب الإطار م. الذي يتعلق بقضايا وأيضًا حتى الوقت الوقت المتاح لنا في الفقر لا. لا يتحمل يعني مثل هذه التفاصيل الكثيرة طيب بدأ إذن بناءً, بناء نبدأ على بناء من الوقت قصير نبدأ أول قضية ننطلق منها إنه قضية تمايز مناهج البحث أمر مقرر ولا أتشوق أن لا أرى أن أحد يختلف في هذا في هذا الموضوع سنبني على هذا أن مناهج البحث ما دامت أمر مقرر فمناهج البحث متمايزة بمعنى أن المناهج متعددة ومتمايزة وكل علم أو فن فله منهجه الخاص فإذا سلطنا منهج من مناهج البحث في علم ما على علم آخر هذا مباشرة سيؤدي إلى نتائج فيها خلل بلا ريب وهذا يقع في العلوم الإسلامية بمعنى أن عندنا في العلوم الإسلامية مناهج متعددة فكيف لو استخدمنا منهج من مناهج العلوم الغربية جديد. أو من المناجع الغربية وسلطناه أو طبقناه على علم من العلوم الإسلامية طبعا لا شك أنه صحيح سيخرج صحيح. عندنا خلل صحيح. واضح جدا في قضية النتائج صحيح. الآن لو طبق... لو احنا اخذنا مثال في قضية العلوم الإسلامية على سبيل المثال الآن لو طبقنا منهج المحدثين في نقد حديث الحلال والحرام لهم منهج صحيح. لو أردنا نطبق أسلوب المحدثين هذا على نقل اللغة أو على نقل الأخبار في كتب الروايات وغيرها لو ردنا نطبقه بحذافيره معنى ذلك أننا سنجد أننا أمام إنكار لكثير من قضايا هذا العلم أو ذلك هذا إذا كان في الدائرة التكلم عنها الآن في مناهج العلوم الإسلامية إذن كيف سيكون الحال في استخدام منهجة من غير الدائرة الإسلامية قطعا كما قلنا بيحدث فيه خلل هنا يجب أن ننبي إلى قضية قد بعض الإخوة لا ينتبه لها وفرق الآن بين الاستفادة من منهج علم في علم اخر جميل. استفاده في جزيئات معينه وبين التطبيق الكلي نتكلم بتكلم الان عن التطبيق الكلي جميل القضيه الثالثه أنه قد يكون هناك شيء من الحق يعني يظهر نتائج من الحق تظهر من خلال تطبيق اللي ذكرناه قبل منهج جميل. على منهج جميل. لكن هذا التطبيق الذي او هذا الحق الذي يخرج لا يعد ان يكون من بسبب التقاطعات العلميه او الفكريه او العقليه التي اتفق فيها العلوم لأنه حتى لو كانت أيضاً معلوم يعني غير العلوم الإسلامية فهناك تقاطعات في النهاية يعني وجود مثل هذا الحق لا يعني صحة الأسلوب والمنهج المتبع القضية الرابعة أنه يلاحظ في منهج الجابري الوحشة من المنهج العلمي لأسلافنا وهذه سمة بارزة جداً يعني لا يكد حتى هو يخفيها بل هو أقام بعض كتبه من أجل هذا الأمر وعلى استخدامه أحياناً لبعض المناهج التي جاءت في عند بعض أسلافنا تجدها جاءت على استحياء بل إنه إذا طبق هذه المناهج سيد إن شاء الله يشار إلى بعضها قد يحدث في مناقضة مع منطقه ومنهج الاستدلالي ولسا وشير إن شاء الله إلى يعني مثال في ذلك القضية الخامسة أن القارئ لكتب الجابري يرى تقديسه لمنهجه وهذا واضح جداً العلم أن يعني ما يدل عليه قلة رد على من خالفه، وأيضا غموض في الأحيان حتى في اللقاءات العلمية غموض في الردود يعني غير واضح حتى غموض في طرح بعض القضايا أما بعض الباحثين الذين لم يأبه لهم ولم يرد عليهم أصلاً معناه. أنه نقد مشروع نقدا كبيرا جدا، فهذا مشهور ومعروف والساحة الفكرية تعرف هذا أنه أعرض إعراضا تاما عن نقدي. لكن أحيانا يقول الشخص إذا كان هذا الشخص مقتني برأيي وأنا مقتني برأيي، وست يعني مجرد سجال, قد لا ليست قد سجال, سجال, لا سجال. لا ليست مسألة سجال. المسألة أنه لا يمكن أن يكون واحد ينتقدني انتقادا كاملا ويتخصص في نقدي ولا يكون عنده فوائد ممكن أستفيدها. يعني أقل شيء أقرأ ولم يقرأ أقرأ على أقل ما كتب. يعني أقرأ ما كتب أستفيد. ولذا أنا أقول لك ماذا استفدنا مثل ماذا الكتاب؟ جميل. أنا أنا أخالف المؤلف فيما طرح، لكن في النهاية قطعا في هناك فوائد أخذت. القضية السادسة إنه يظهر من كتاب الجابري أنه جعل بينه وبين تراث الإسلام مشكلة، وهذا أورثه طبعا منازعة مع الطبعاً مع التراث ولم يستفد من مناهج البحث في التراث استفادة واضحة، وهذا يعني يكاد يكون واضحا لا لبس فيه. جميل. إذا جينا للكتاب نفسه، أول قضية تلاحظ طبعاً كقضايا منهجية عامة. تسوية الجابري بين مصادره، فكل ما يجده يعني في التراث فهو يدرجه سواء، وميزان القبول والرد عنده وليس الميزان العلمي الإسلامي. يعني الآن مثلاً لما تأتي إلى يعني العلماء المسلمين النقاد النقاد الحديث النقاد عموماً يفرقون بين صحيح البخاري وبين مثلاً سيرة ابن اسحاق يفرقون بين الروايات هو لا يفرق ألبثه وهذا يعني أحدث عنده إشكاليات يعني أحدث عنده لابد من منهج آخر في هذا الكتاب أحدث عنده منهج ما يشهد له القرآن وهذا ذكره في صفحة 28 صفحة 188 أنا ما أدري الوقت هل يسعبنا لو نقرأ لا, لا بس نقرأ شيء يدل على هذا يعني. طيب ماشي نقرأه سريعا في 28 يعني عفوا لا ذكر مثلا على سمثال مثلا ذكر ذكره أنه هناك نوعين من التفسير التفسير بالمأثور وعمدته فيه تفسير بن جرير تفسير بالرأي وعمدته فيه الكشاف مثلا مم. يعني هل مثلا ممكن أن يأخذ رواية يعني يحكم عليها بالوضع أو بالضعاء سنأتي إلى بعضها إن شاء الله. الله يعني الآن هنا وهو يتكلم عن قضية يقول ولكن من دون إقصاء رواياته التي يعتمدها التفسير بالماثور إقصاء كليا بل سنتعامل إيجابيا مع كل اجتهاد أو رواية نجد في القرآن ما يشهد لها لهما بالصحة يعني كانوا الآن كانوا يقول أنا دليلي القرآن طبعا قضية أصلا ك كفكرة صعبة التطبيق ودلالة القرآن بالنسبة لمن لك أو لفلان أو لمن يعني فالموضوع يطول لكن أنا أشير والإخوة الذين يستمعون لي أكيد أنه سيتبصرون مثل هذه القضايا أن المرجع إذا قلنا القرآن في المسار رجعت إلى فهم القرآن وهالمشكلة معنا يعني معنا في بعض القضايا في فهم القرآن. طبعا القاعدة عنده جعل المقروء يعني معاصرا. للنفسي ومعاصر ولا يمكن هذا هو الإشكال في الفهم يعني لكن بس. نبقى في الدلاله يعني انت لما تقول مرجع القرآن الدلاله التي في القرآن بفهم من سترجع مشكلة بيني وبينك وبين فلان وعلان وهو ذكر فيه أفهام كثيرة للقرآن في صفحة 188 وثمانية وثمانين أشار إلى مبدأ آخر ألا يتعارض مع مبادئ العقل ولا معطيات عصرنا أو معطيات العلم في عصرنا وهذا أيضا منهج آخر ذكره ويتكلم عن قضية انشقاق القمر صحيح وقال وهي كلها تراث لنا لما ذكر العلماء في انشقاق القمر ثم قال ومن حقنا بل من واجبنا ان نختار منها ما لا يتعارض مع الفهم الذي ينسجم مع مبادئ العقل ومعطيات العلم في عصينا طبعا مساءة العقل ايضا سنرجع صح. عقل من يعني عقل الدكتور الجابري والعقل فلان فل لكن عفوا يعني دعني يعني وخالفت في قضية إنك تكون جد الكليات ما في مم. هذه مسألة بالذات يعني عندما يأتي شخص يعني يقرأ هذه الآية فيقول كما قال الدكتور غي أو غيره مثلا إنه إنه ر ر صلبوتي أكبر معجزة القرآن وذكر ذلك في الحديث جميل. أيضا يعني علم الفلك الآن نس نستطيع أن نعرف ما حصل يعني بإذن الله قبل قبل يعني كورون يثبت أنه لم يعني لم يعرف تعرف هذه الظاهرة فمن ممكن أن يكون مثلا خسوف مثلا نصفي للقمر وما رأوا وما أشبه ذلك ولكن عند الناس كانوا يظن هذا انشقاق فلو قال شخص مثل هذا هل هذا عندك مشكلة معاه دكتور؟ طبعا لأنه الآثار الآن هو الآن مسألة ستات كيف هتعامل مع الآثار وهو تعامله مع الآثار في مواطن متعددة متناقضة يعني مرة يستخدم أسلوب منهج ومرة يستخدم منهج فالمسألة رجعت إلى التعامل مع الآثار كيف يكون ونقولنا فيه قطيعة بينه وبين التراث بينه وبين التعامل مع التراث لم يستفد من مناهج العلماء في هذا فوقعت هذه الإشكاليات الكبيرة جدا فالم المسألة الآن رجعت إلى كيف أتعامل مع هذه الآثار. يعني هو قضية إنه أن, أن كان كانني فهمت إنه كل منهج البحث السابق عند علماء المسلمين لا سيما عند أهل العلوم القرآن هكذا م. سماهم ليس هو المنهج الذي نستطيع به نفهم فيه في عصرنا هذا. ما هو صحيح هذه دعوة يعني هذه دعوة ليست صحيحة. وأيضا أيضا عندنا قضية ثانية إن يعني هذا المنهج من تسوى بالمصادر يعني جعله يورد روايات شاذة ومنكرة وغريبة. م. والعجيب أنه يذكرها في مقام المحتملات وأيضا لم يسلط عليها النقد الذي يسلطه على الروايات الصحيحة التي في الرسالة البخاري ومسلم جميل. الآن هذه الروايات الصحية البخاري ومسلم سلط عليها النقد لكن لو تأتي مثلا إلى صفحة 106 أورد رواية فيها شذوذ والرواية يعني ضعيفة جدا ومع ذلك يريدها في قضية حال النبي صلى الله عليه وسلم في حال تلقي الوحي الحديث الوالد هو ضعيف جدا يقول كان إذا نزل عليه الوحي وقد لذلك اي خارط قوه كهيئه السكران وهذا لو, رجع إلى لو كان يرجع الى نقاد الحديث سيرى ان هذا الحديث ضعيف جدا ولا يحتج به يعني لا يحتج به فمع ذلك وأورده كاحتمال وأورده في وسط الحديث دون أن يتعرض له أيضاً أورد في صفحة 219 احتمال أن كتب في مكة وأن الصحف التي كانت في مكة حملت إلى مدينة. مجرد احتمال وظن ويذكر بعض الروايات تقول هذا وانا ما اذكرنا مقافة عارض الروايات لكن ايضا حتى لو كان هذه الرواية فيها شذوذ وفيها نكارة لم يعالج هذه القضايا حتى بمنهجه هو الذي استخدمه بعض المواطن ايضا عندنا قضية منهجية كبرى وهي أعتبرها حقيقة من من يمكن تقول هي الكبرى في قضية منهج الجابري في هذا الكتاب السؤال الذي يرد على منهج الجابري في كتابه المدخل لماذا اتجه الدكتور الجابري الى البحث عن ادلة احتمال نقص القرآن لماذا لم يتجه الجابري إلى الدلة اليقينية الدالة على كمال القرآن مكتوب بين الدفتين مع جميل. أنه عنده النصوص صريحة و لما جاء يعرف القرآن قال أنه لن أنتقد التعريفات وتكلم عنها و يعني تداخل التاريخ فيها فكرة جميلة النظر إلى قضية التعريفات و التاريخ فيها لكن قال سنأخذ من القرآن نفسه طب القرآن نفسه يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لنحافظون هذا ما ذكره في التعريفات؟ لكن لا اعترض عليها هو قا... لما ذكر سيأتي لما ذكر قضية اللي... اللي... أنه يحتمل أن يكون فيها نقص ذكر السدل بهذا أن هذا الآية لا يعرض كيف لا يعرض هذه الآية طيب لا يأتي الباطل من بين يديه من خلفه ولو تقول علينا بعض الأقويل سن... سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله وهو لم يفهم أيضا مدلول ما سيأتي عندنا آيتي لا تحرك بلسانك بتعجيل به إن علينا جمعه وقرآنه و... فكل هذه أدلة واضحة وصريحة وصحيحة في أنه لا يمكن أن يكون النازل على محمد صلى الله عليه وسلم الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يقيه للأمة أن يكون فيه أي نقص أو زيادة. لكن يبقى الكلام هذا محتملا أيضاً لأن يعني في أول الكلام وفي آخره وفي تضعيفة يعني يفهم أنه يقول بل القرآن ملذ مصحف والقرآن كاملا وغير غير ناقص. أنا قلت و... لك إنه الجابري يتسم منهجه بالغموض. وهل هي سمة هو أرادها أو هي أسلوب من أو ضعف في عرض القضية الله أعلم. لكن أيما كان هو واضح جدا في منطقه يعني في صفحة مئتين واضح كلامه عن هذه القضية وختم بها المبحث يعني هو ما ختم به المبحث كانه خلاص هو مستقر عنده رأيه فما تكلم عنه أولاً كله كله وصل إلى صفحة مئتين وجاءت المشكلة الكبرى التي يعني ناقشها هناك وهي اللي ذكرت لك إنه الآن طبعاً لاحظ الآن في صفحة 232 لو هو اتجه مع أنه لم يحا لم يجتهد ولم أرى له أي اجتهاد في محاولة البحث عن هل القرآن الذي بين يدينا بالفعل كامل أو لا كل النقاش كان متجها إلى قضية احتمالية النقص لاحظ الآن في صفحة في في الصفحة في وسط الصفحة لما قال ومن الجائز أن تحدث أخطاء حين جمعه زمن عثمان أو قبل ذلك فالذين تولوا هذه المهمة لم يكونوا معصومين هنا قضية مرتبطة طبعا بالإجماع وحكاية الـ يعني الـ يعني هل هل يتصور عقلا أصلا هل يتصور عقلا ان هذه الامه التي لم يكن بينها وبين ان تكتب كتابها كتابها لسنتين ثم بعد ذلك 25 سنه اللي فات زمن عثمان صور عقلا أنه يقع عندهم هذا الشيء حتى انا اريد المنهج العلمي البحث بغض النظر عمن قال او ما يقول لناخذ المنهج العلمي البحث وننظر في تاريخ هذه الحقبه وكيف كان الصحابة يتعاملوا مع القرآن؟ كيف النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني مضطرون الآن نتكلم بهذا الكلام مع أنه كان في في القديم مسلمات لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأوا عليهم في المحاريب، يقوم به ليله ونهاره يسمعه إياهم في الخطب يكتبونه أمامه يسمعه من أصحابه تجده أيضا مكتوبا في بعض الأحافير الآن موجود لا تجد فيه أي نقص فكيف لا نجمع هذه الأدلة الكثيرة وغيرها في أن نقول بالفعل أن الذي بين يدينا هو ما أراد الله أن يبقى وهو القرآن كاملاً غير منقوص. طب لو سأل دكتور مساعد ما هو يعني ما تعرفه من الذي هذا التعريف ومن رأي الدكتور الجابري في قضية القرآن في نقص أو والله في المنطقة هذه هو يرى احتمالية وجود النقص م. لأنه لا يعني لا يرى العصمة ل لجماعة المسلمين في ذلك الوقت وهذه مشكلة ولاحظ أنه يقول وقد وقع تدارك بعض النقص كما ذكر في مصادرنا وتابع يكرر مصادرنا مصادرنا مع أنه هذه مشكلة سنت إليها قضية الاستقراء التام. طبعاً لكن عفواً يعني ما ننسقنا أيها النونسياء هذه من ضمن يعني أدلة هو الذي كان يفهم لأولياءك والشخص أنا أفهم أنه يقصد أنه نزل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن وكتب ما استقر عليه هذا القرآن الأخير لكن والدليل ما ننسقنا أيها النونسياء وهذا كان من ضمن الأدلة التي حصلت التي تؤكد حصول التغير جميل هذا يعني يعني يورث سؤالا عند المشاهد ما المقصود بهذا جميل هو لم يفهم الآية على وجهها ولهذا هو لهذا نقولت لك الآن من المشكلات كما تكلمنا قبل قبل قليل قضية الفهم. يعني هو فهم الآيات على وجه يريده هو وليس فهمه على الوجه الصحيح لهذه الآية طيب فهذا أحدث عنده هذه الإشكالية أنه فهم الآية على وجه يريده هو فسدل بها على هذه القضية مع أن الآية لو نخذناها في إطار قضية الناسخ والمنسوخ وهي قضية كبيرة جداً في القرآن وناقشنا نقاشاً نقلياً وعقلياً فإننا في النهاية سيخرج عندنا في البحث العقلي المجرد أنه ليس لها أي أثر في قضية مفلس. كمال القرآن وأن ما رد الله أن يبقى هو هذا القرآن الكامل بين دينه ما رد الله أن ينسخ نسخه وتركه الصحابة بأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا أمر ليس فيه أي إشكال والبحث التاريخي والعقلي يدل عليه جل. لكن بنضطر دي. نحن مرة أخرى نعود إلى أن نناقش ال ال الألف باء في هذا الموضوع. لنصل إلى هذه. الحمد. يعني هو يعني فعلًا لأن ت أن اختلاف الطريقة في المنهج في الدراسة قد يؤثر على نتائج تثير الدهشة جدا. تفضل أخذ بعض الصلاة وأخونا من ليبيا أخونا ساسي يفضل. أخساسي وعليكم السلام, السلام ورحمة الله والله عندي سؤال من ناحية زوجتي <تصفيق> سؤال إفتائي يا أخساسي ايه والله من ناحية زوجتي لكن والله ما أَفْوَنِ يعني متحشم يعني على قوله يعني. طيب كاشي يعني. أخويا ساسي إذا كان سؤال فتوى أو استشارة فإن شاء الله في الرابعة عصرًا وثاني عشر مساء. إيه ان... يعني من ناحية اللي يجمع مع زوجة يعني. عفوا عفوا أخوي ساسي هذا البرنامج ليس مخصصا للفتاء الأخوان إن شاء الله في الكنتراوي تواصلوا معك ثانية يخبرونك بمواعيد برنامج فتوى والمستشار وشكرا لمشاركة خ أخ, أخ أحمد بن سعودي السلام عليكم. فضل أخوي أحمد السلام عليكم السلام ورحمة سلام. الله برنامج ميدان. فضل أخوي الله أحفظك كيف الحال؟ حياك الله لو سمحتم بما أنكم في فقرة في الميزان م. عندنا بالنسبة للكتاب الأدباء م. أو الذين يعرفوا بعلم الدراسات القرآنية م. هؤلاء كيف نقرأ كتبهم التي يعني يغوصون فيها في مواضيع عن القرآن مثل العقاد مثل يعني بعض الكتاب حتى قد يكونون إسلاميين لكن ليسوا علماء جميل ولهم كتابات وتفاسير لآيات وهواطر ربما قد نسميها فأودي الشيخ مساعد خير يشير لنا إلى أمثالها يعني قراءة هذه شكرا لك سيد أحمد شكرا تفضل لشيك نعم يعني لاحظ مثلا في صفحة 190 م. ويتكلم عن قضية المعراج ممتاز. يعني وهل هي كان رؤية منامية أو هي حقيقة استخدم ثلاث مناهج لكي يصل إلى أو يثبت ما يريد أن يراه هو أنها رؤية منامية ولم تكن حقيقة فمثلا ذكر أن الحديث الواردة أحاديث أحد لما تكلمنا قالوا كلها أحاديث أحد صحيح ومعظمها من النوع الذي يتساهل فيه رجال الحديث لكونه يستعمل في الدعوة التغيب طبعاً استخدم هذه القاعدة أو هذا المنهج العلمي الثاني في غير محله صحيح. واستخدم الأول أيضا في غير محله لأنه ترك أيضا ليست أحادي الأحاد يعني من قال أنها أحادي الأحد لكن أيا ما كان وس وظف قضية أحاديث الأحد في هذا الموطن وظف قضية التساؤل في بعض يعني في بعض الأحاديث الواردة في التغيب وال في هذا الموطن وهذا ليس هو مكانها مكانها وأيضا هو العفو هو الإشكال مثل عندك من الدكتور الذي وصل إليها وهي أنها منام أم الطريقة التي وصلوا لها؟ كلاهما وأصلا هو يرى أنها منام لأن البحث العقلي الخاص به أوصله إلى أنها منام ورادن وعزز كونها منام أورد هذه القضايا التي يعرفها من يبحث في العلم الإسلامي أنه والله أنا أيضا سائر على نفس منهجكم وطريقتكم هذا فيه طبعا لا شك نوع من التناقض لأنه مم. الآن إذا كنت تريد أن تأخذ من العلم الإسلامي منهج العلم الإسلامي فأنت كيف حكمت على حديث الالسراء والمعراج بأنه حديث أحد؟ يعني هل بالفعل هي حديث أحد؟ أيضاً لاحظ لما جاء في حديث الحروف السبعة زعم أنها حديث أحد، مع أنه منصوص عليه عند الحفاظ أنها متواترة. فالآن وصفك لنا بأنه أحد لأنه كما قلت لا يكون القطيعة بينه وبينه. شوي. يعني, يعني هل يمكن أن تقول هذا قد بعض الناس يستغرب هل مثلاً رجل مثلا بحجم الدكتور الجاب يعني يمكن أن يكون من يكون عنده فكرة ويحاول يستدلها لا أن يستدل ثم يصل إلى فكرة صحيحة هي أحياناً تشترك القضية لكن قطعا هناك أفكار ويضنا يستدل لها هذه موجودة ولذا أنا قلت لك أن السؤال الكبير أن الدكتور محمد لم يتجه البت في كتابه هذا إلى نبحث عن الأدلة اليقينية على أن الذي بين يدينا هو القرآن الكامل الذي يراده الله وأنه محفوظ بحفظ الله وأنه ينطبق عليه إننا نزلنا الذكرى ونلوحظون خلافا لماذا ذهب إليه في كما قلت لك في الصفحة المذكورة وهي من أسرح ما قاله في هذا المذكور أنا لدي سؤال حول قضية الأحرف السبعة لكن معنى عبد العزيز آخر نعم. اتصال في هذه الفقرة ثم نعود لكم عبد العزيز تفضلي السلام عليكم السلام ورحمة, ورحمة الله أولاً أنا أبداً المذيع أو الشيخ الله جزيلا خير هل هذا البرنامج أنا تولي دخلت عليه هل هو موجه لنا كإحنا في يعني كلنا للعامة ولا لطلبة العلم العامة أوله، معني أنا أفهم كل الكلام اللي قلته وأنا فهمته، أنا, فهمت أنا ربيت رب بيتك متعلمة وعلمت، فأنا بس أسأل هل هو ع أقدر أسأل عشان أسأل, أسأل, أسأل, أسأل, أسأل طيب هل هو موجه عادي يعني أي أحد؟ طيب ولا طيب لا بس قبل أن أجيبك أطرح اللي عندك عنده كمان بتعييز بكل أريحية تفضل أنا إيه. أطرح إني أنا يعني سبحان الله ما أدري من الله يعني هداني وحسيت إني يعني حبيت العلم طيب لما أتوجه إلى طلب العلم يعني ربيت بيتي عندي أطفال <تصفيق> ولكن أنا قلت خد قد أفلح من زكاها وكانت جدا صعبة علي قعدت قاعد جاعت عليها 12 سنة عشان قد أفلح من زكاها أدور كتب أزكينها طيب ولقيت أني الإنسان يعني أوكي يطفل العلم أنا تعلمت علوم كثيرة ولغات كذا وصبرت مع زوجي ورعت تزكية النفس جدا صعبة وإني أعيش هذه الآية في الدنيا في حياتي صحيح ولكن طبعا كنا أواجه صعوبات لأني أنا من الأشياء اللي غيرت شخصيتي إني بدأت صادقة أصبحت جدا صادقة جميل. وصريحة وهذا يعني الناس يستغربون طيب يعني حتى كثير يقول ليش يكتب أو ليش لا يعني مولني لا أستطيع أن أكتب أنا أقول مفروض ما أكتب المؤمن جميل, جميل يا أبو أم أمد ما أم أم هي اسماء وبالنسبة للتفسير رفيتوا بالتفسير الموضوع اللي يقول عنها م. أنا فعلا وأنا في البيت ربيت البيت أقول أنا نحتاج أنا كإنسان في البيت ماني متعلم وطالب بال، أحتاج إني أقرأ تفسير موضوع القرآن وليس تفسير الصعب اللي إحنا نقرأه. طيب. أحسن كتاب الدكتور يعني. طيب. طيب، إن شاء الله الدكتور إن شاء الله يجيبك على هذا وبالنسبة لي يعني يكون الإنسان يقف مع هذه الآية ويعني يبقى نغير سنة ويتأمل هذه الآية هذا شيء أيضا يعني رائع وجيد وبالنسبة للبرنامج هو في الحقيقة هو موجه لجميع من يهتم بالقراءة والكتاب ونحن نحن نحاول الحقيقة أن يعني ندخل في بعض التفاصيل التي قد تكون مثلا مزعجة يا دكتور حتى يكون برنامج يناسب الجميع. نعم. نحن لم نبقى معنا وقت كثير على هذه الفقرة بر... أنا طيب. أريد أن الاحرف أقف... بالنسبة للحروف السبعة مثلا الرأي الذي وصل لي في مسألة أن الحروف السبعة يعني أنتهت برجود القرآن مصحف أثمان الإمام على حرف واحد هل تنتج تتفقون مع أنتم دكتور طيب. مساعد حموما أنا أقول فسوكم الفكرة القماضية, القماضية. أنه الآن الدكتور الجابري لو جاء الأدلة أوه. التي ظن فيها النقص أوه. لماذا لم يعمل فيها أنها من أخبار الأحاد هو يرفضها أوه. يعني سؤال أنت الآن عملت خبر الواحد في مكان وتركته في هذا المكان م. لو كان اعمله لرفض من هذه الروايات التي تدل في عنده على نقص القران وقال بيخبر احد لنقبلها لكنه لم يفعل هذا طيب عموما قضية ال الأحرف السبعة ومتواصلين أخشى أن يطول في المقام أنا عندي قضية أهم نودي نكملها فقط طيب والأخوة يعني يقول الفاصل جاهز لكن لا بأس يعني يعذروننا بس إن شاء الله نصف, طيب. نصف دقيقة طبعاً الجهل بمعنى نصوص واضح كما قلت في بعض الم طبعاً ليس بكل لكن في معاني النصوص اللي حملها شيئا يريده أو أو يعني يتجه على مساقه الذي ذهب إليه وهذا واضح في مثل صفحة 200 قلنا في فهمه لبعض الآيات على وجه ليس هو طبعا عدم الاستقراء التام ضعف المعرفة في بعض مسائل علوم القرآن مثل قضية الرحف السبعة أو حتى التجويد هذا ايضا ظاهر لمن يقرأ أنه كان مجرد ناقل ولو كان اختار أنه هذا مع أن حرصه الشديد على أنه يريد رأيه في كل مسألة الا انه في هذه المنطقة واضح جدا فيه اضطراب عنده وعدم وضوح في هذه المسألة فمرت على أنه منقول حتى كلامه في التجويد كلام يعني عادي جدا ليس في مقام رجل نقاد من باب الفائدة طريق طبعا أنا يظهر لي إن في سقط في صفحة 180. لا هذه هل تدورك فيما ما بعد أو لا؟ يعني يراجع. لأنه قال هو يتكلم عن الترتيل. ثم قال فما معنى الترتيل إذا؟ ثم قال أما التجويد فيقوم على دراسة إلى آخره. صحيح. هذا يدل عن إن في سقط في ال. طيب. نحن سنترك من وقت الفقرة القادمة نأخذ فاصل عن دكتور. طيب. ثم أنا نعود إذا مشاهدي كرام بعد هذه الجولة السريعة والتي لم تنتهي إلا بعد تنتهي ترى بعد الفاصل فابقوا معنا مشاهدين بعد هذا الفاصل. لا نفي دروب العلوم اللقاء يكون لأرواحنا مرتقى مداد نرى فيه طيف الكتاب يجدد للقارئ الموثقا مداد لدنيا ثقافات فيه معان لها بالمداد التقى فلسطين حتى لا تكون أندلس أخرى هي الأندلس الأندلس علم حضارة وقيم وعلوم وفنون وأدب وأخلاق الأندلس تعايش بين المسلمين وغير المسلمين لكن كل راح بعد 800 سنة من حكم المسلمين فلسطين هل يمكن أن تكرر تجربة الأندلس؟ كلامنا نعرف البرنامج فلسطين حتى لا تكون أندلس أخرى. حتى لا تكون أندلس أخرى. يأتيكم كل أحد في الأوقات التالية. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. من هو من البشر الذي يستطيع أن يطفئ نور الشمس؟ وبأيش يطفيها؟ فهمهمهم. هذا جيل لم يأتي بعده مثله ولن يأتي بعده مثله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يسجل الله تعالى عنه ويسجل له حرصه على مرضات أزواجه فقالت ربناهم صغارا وقتلتموهم كبارا لم يكن ذكر الموت روحا عدمية تبعث الناس على الفرار من الحياة لا وإذا كان البغض من الناس أمرا صعبا فكيف إذا كان بغضا شديدا فكيف إذا كان بغضا من الله يأتيكم يوميا في الأوقات التالية <تصفيق> لا نفي دروب العلوم اللقاء يكون لأرواب مداد نرى فيه طيف الكتاب يجدد للقارئ الموثقا مداد لدنيا ثقافات فيه معان الله أهلا بكم إلى مداد لازمنا في فقرة في نأخذ يعني نستأذن الأخوة أن نأخذها وقتا يسيرا في هذه الفقرة بقي حول كتاب مدخل القرآن الكريم للدكتور الجابري بقي نقطة عندكم نختم بها دكتور طبعا القضية التي الل جاءت بعد هذا الكتاب هي التفسير الواضح للقرآن وهذه بناها على ترتيب النزول وأنا أقول قاعدة حتى المستشقون لما أرادوا أن يبحثوا القرآن بالطريقة هذه طريقة الترتيب وبعض المسلمين أيضا ممن عمل هذا يتفقون جميعا على أنه من المحال ترتيب القرآن حسب النزول طيب إذا كان من المحال ترتيب القرآن حسب النزول فالنتائج يعني كثير من النتائج التي ستبنى على ما يسمى بأنه ترتيب القرآن ستكون نتائج قطعا خاطئة كيف ترت يعني كيف تبني ترتيبا كاملا؟ أنت كلام الترتيب الكامل، لكن كوني مثلا نعرف إن سورة العلق قبل سورة مددثر، وأبني عليها حكما هذه قضية ما ما عندنا مشكلة فيها، لكن مسألة في الترتيب الكامل، وإني أجزم إن سورة كذا قبل سورة كذا وليس عندي برهان واضح جدا ثم أبني على ذلك معلومات كل هذا سيكون فيه إشكال ولا غير، ولهذا أنا إلى الآن لا يعني لازلت أستغرب ما الذي يدعو سواء من المسلمين أو غيره ما الذي يدعوهم إلى إعادة سياغة القرآن هذه السياغة الغريبة جدا لكن يقول لا أصيب القرآن القرآن كما هو ترتيبه توقيفي لكن حتى أفهم يعني قصصه وحتى أفهم أحكامه يجب أن أعرف سياقها الزمني في النزول هو سياق الزمني يمكن أن يعرف وأنت تفسر تفسر السورة والآيات حسب وروده إذا جئت عند السورة في مقدمتها تذكر أن السورة نزلت قبل كذا وفيه من الفوائد كذا مثل ما يفعل مثلاً طارب العاشر أحياناً يشير إلى هذا يشير إلى بعض الفوائد المرتبطة بقضية النزول هو بقي نقطتين سؤال خون أو خينة أحمد نرجع إلى الفقر القادم لكن معي كتاب هنا اسمه الشبه الاستشراقي في كتاب مدخل إلى القرآن الكريم لبعض يعني ذكاتنا المختصين بعلم القرآن. يعني هل أيضاً توصي بمن يقرأ هذا الكتاب من يقرأ هذا الكتاب معه؟ والله أنت يعني الكتاب أن يعني جزء كبير جدا منه الكتاب الحقيقة يعني هو رؤية نقديه لكن ليست الرؤية التي نتمنى أن تخرج ويجب أن نعلم أن الجابري عنده منطلقات إذا ما فهمت هذه المنطلقات ويعني يعني نوقشت من جذورها فإننا لن نستطيع أن نرد هذه الشبه لكن هناك مشكلة يعني يعني مثلا هنا في ضمن الملاحق ذكر أحد المستشرقين الكبار الأمان والذي هناك نصوص يعني قام وبين نصوص الدكتور الجابري وبين النصوص بعضها متطابقة وبعضها جدا قليلا بعض مع أنه لم يشر مطلقين أن نأخذ من شيء هل هذا يدل على شيء في تقديرك أم أنها وقع حافر على حافر يعني يعني صعب وقع حافر على حافر مثل الدكتور الجابري لا يمكن م. يعني لا يمكن لأنه مطلع وطلع واسع جدا زي يعني منهجية معينة عنده قطعا أخذ من هؤلاء لكن المسألة المهم جدا اللي لعلي أختم بها شئت الحديث عن هذا أنه من أراد أن ينقد, ينقد هذا الكتاب يعني هناك نقد هذا وهناك نقد آخر أنا أتمنى أن يكون وهو أن يوجه النقد إلى الأصول الفكرية التي بنى الجابري عليها هذا الكتاب فإذا نقدت الأصول الفكرية خلاص كثير من هذه الأمور تتها و ممكن نناقشها مفردة وهذا في أي كتاب أو أي مؤلف طبعا لا شك شميل. هذه قاعدة عمل شميل. قضية ثانية وأيضاً قد يقول قائل ماذا استفدت أنت لما قرأت هذا الكتاب نختتم أنا أقول أن استفدت أنني حينما أريد أن أعرض مرة أخرى هذه الموضوع يعني موضوعات علوم القرآن أعرضها في ذهني مثل هذه القضايا التي شككت في بعض قضايا القرآن كيف أستطيع أن أعرضها من خلال النصوص الواضحة والظاهرة شميل. وهذه قضية أيضاً مهم جداً ينتبه لها أننا لا نقرأ فقط لأجل أن ننتقد نقداً يعني كما يقال حاداً أو مباشراً لكن لأن ظروف اللقاء هذا تجعلنا نناقش قضية مهمة جداً جميل. في هذا الكتاب جعلنا نسير هذا المسار وليست يعني شبه جديدة أن المستشرقون كانوا مشبهة هذا صحيح دكتور حسين كان الموضوع في القصص القرآن لكن هناك تخرج من واحد اسمه محمد و... وينتسب إلى الإسلام ويكتب بهذه الطريقة طبعا لها أثر آخر صحيح. كبير جداً صحيح. بارك الله فيكم دكتور وننتقل بكم مشاهدينا الى الفقره التاليه <تصفيق> نادي القراء مستشاركم الثقافي عن الكتاب نتحاور ويهمنا أيضاً مع أن نتحاور أيضاً أن نستجيب لأسئلة الأخوة أنا مع سؤال من الأخ أحمد وهناك اتصال لا زال معلقة نساء حسين. أبو عبد الله تفضل السلام عليكم السلام ورحمة الله لو سمحت بس الشيخ معك تفضل بالنسبة لشيخ خمساعة تفسير وتفضل يما أدري أقفل تحقيق تحقيق الشيخ أبو عبد التوكي أم تحقيق محمود شاك شكراً يا أبو عبد الله سؤال آخر تفضل بالنسبة تاريخ بغداد أفضل طبع له و أسأل آخر تسمع تخضم كتاب, كتاب وقف السلطان الناصر قلوون الحقيقة بحثت عنه لكنني لم أوجده ما أدري إذا الشيخ في مكاني طيب بإذن الله شكرا طيب. لك يا باب عبد الله و شكرا لك تواصلك أحمد كان يسأل أيضا بناء على على يعني <تصفيق> وضع كتاب الدكتور الجابري الميزان عندما يقرأ أيضاً لبعض العدباء بعض الكتاب أو بعض اللغويين عندما يفسرون القرآن وتكون لهم يعني رؤية يعني لغوية أو لغية في ظلال أو مثلاً خواطر يقول هل تنصحنا بأن يعني نقرأ من كتب مثل هؤلاء أو هم ليسوا مختصين بالتفسير ودعم النساء يعني الناس يقولون عليك بأهل التخصص وأرباء بالفن نفسه <تصفيق> طبعا القراءة أو الكون يقرأ لهؤلاء لا أقول له لا تقرأ لكن إذا جئت إلى قضية ليست من فن الرجل فاسأل عنها وهذا منهج طبعا قرآني يدخل الدرج تحت قوله سبحانه وتعالى فاسأل للذكر إن كنتم تعلمون وأيضا الصحابة رضو عنهم كانوا إذا أشكل عليهم شيء من القرآن سألوا النبي صلى الله عليه وسلم والأحديث هذا في هذا واضحة فالإنسان يسلك هذا المنهج القرآني وأفضل منه لو أن المسلم يتأصل في هذه العلوم لكن لن يكون كل المسلمين على هذه الشاكلة فمدام كذلك تجه إلى هذه القضية ولكن أنا أقول للإخوة المتخصصين أو من لهم قدرة في يعني البروز في العلم أن ينتبهوا إلى هذه القضية لقضية التأصيل قضية التقعيد ولهذا الإنسان الذي يقرأ دون أن يكون عنده قواعد عنده أصول يبني عليها تكون معلومات بل أحيانا قد تؤثر عليه هذه المعلومات سلبا <تصفيق> ولكن إنسان إذا رتب نفسه على قواعد وعرف الأصول ففي الغالب كل ما يأتي من معلومات يردها, يردها لذلك الأصول وتنضبط عنده يعرف ماذا يرد وماذا يقبل لكن إذا اختلت بعض الناس يمكن يقرأ كتابه وغيره ويسمع لشخصه ويقرأ لفؤلته فتختل عنده أصول التي كان قد يتناه لأنه, لأنه ليس عنده أصول هو اختل لأنه ليس عنده وأنا الحقيقة لاحظت بعض يعني الكتابات هي واضحة الاختلال بسبب عدم وجود الأصول يعني حتى كما قال هو حين قد يكون كتاب يعني من أهل الإسلام لكن عندهم خلل في الأصول جميل. بارك الله فيك أخونا أبو عبد الله نطلح إن شاء الله سلسلت بعد قليل أخونا أحمد من مصر يبدو أن أطلنا عليه نعتذر لك يا أخ أحمد وين اتصلت إن شاء الله نأخذ سؤالك قضيتنا اليوم في لادة القرآن بتنساعد هي عن كتب علوم القرآن يعني عرض ولا أقول يرد النقل لكن عرض وتفضيل وأيضاً منهج قراءة وكيف يقرأ الإنسان فيها لا سيما أن متعلق بكتابنا الدكتور جابر كان يقول استعرضت كل ما كتب في علم القرآن وله يعني بعض النظرات عليها فلعلنا شاء الله نبدأ على بركة الله بها السؤال المهم وهو ما معنى علوم القرآن طيب علوم القرآن كما هو معلوم يعني قسمان يعني في علوم القرآن بالمعنى الإضافي العام يشمل كل ما في القرآن من معلومات، ولكن هذا هو ليس ليس هو المراد، علوم القرآن كفن مدون وكعلم يصطلح عليه هي جملة من العلوم الممبثقة من القرآن أو المرتبطة به. وسواء كانت طبعا مبثقة منه مثل علم قراءاته أو عد آيه جميل. أو أسباب نزوله أو المرتبطة به مثل إعرابه وبيان معانيه وتفسيره وغيره وإعجازه إلى آخره حاليا منه. علي في تخصص لكدي ماذا يقصدون بعلوم القرآن النوع الثاني جميل. يعني العلوم المبثقة منه أو المرتبطة به جميل. يعني سواء كانت خارجة من مبثقة من القرآن لا تبحث إلا في يعني من خلال القرآن نفسه أو جميل. أنها تبحث من علوم أخرى ولكنها مرتبطة أيضا بالقرآن مثل إعجاز القرآن جميل. لها رتبات بالقرآن من جهة ولها رتبات أيضاً بالبلاغة من جهة. هل جهة يخرجون بهذا الشكل يخرجون كتب التفسير من كتب علوم القرآن؟ كتب التفسير لا كتب التفسير هي تعتبر تفسير والتفسير نفسه جزء من علم القرآن. جميل جدًا. لكن كتب التفسير هي محل كبير جدًا لتطبيقات علم القرآن. ممتاز. ففي نوع من. وأول من استقل بهذا الت... بهذا الفن كتاليف عليه. طبعًا لي نقول من أول من استقل بالفن لأنه مشكلة هذا الفن بالذات مشكلة مصطلحات. ثم مشكلة موضوعات. فإن نظرنا إلى الموضوعات فكتاب فهم القرآن للحارث المحاسبي يمكن أن يعده أول كتاب في علوم القرآن لأن الموضوعات طرحها الحارث المحاسبي كتابه كانت موضوعات كلها في علوم القرآن يعني في الناس يكون منزوق في المحكم متشابه وكان أيضا له بعض القضايا فيما يتعلق بفهم القرآن نفسه ففي مسائل الطرح الكبرى هي كلها في علوم القرآن إذا كان عناوين في العناوين متعددة جدا. والعناوين جاءت يعني أيضا على أقسام فيها بعض العلماء كان عندهم جمع يمكن أن نسميه جمع جزئي بمعنى أن جمعوا بعض علوم القرآن وضعها في كتاب الفنون الأفنان في علوم القرآن لابن الجوزي فهذا مثلا كتاب في بعض علوم القرآن وليس في كل علوم القرآن وأيضا بعض الكتب سميت بأسماء أخرى مثل جمال القرى وكمال الإقرى في مسائل مرتبطة بعلم القراءة وأيضاً في غيره لكن أغلبها في علوم القراءة فهذا أيضاً داخل في علوم القرآن معنى الاسم ليس له علاقة بعلوم القرآن هذه الكتب التي بين يديك الآن دكتور أنا الحقيقة فهمت من كلامك أنك تريد أن نتكلم عن إطار معين وهو تعصيل هذا العلم فأنا جئت بالكتب التي لها علاقة أو كتب بينها علاقة أول كتاب الحقيقة مهم جداً في هذا الباب وهو الكتاب الذي يعد أول كتاب قصد الجمع الكلي في القرآن لكتاب البرهان في علوم القرآن لبدر الدين الزركشي وهذا يعد أول كتاب لا يوجد إلى الآن كتاب قبله قصد مؤلفه الجمع الكل لمعلوم القرآن كلها هذا الكتاب جاء بعده كتاب مواقع العلوم من مواقع النجوم اللي هو البلقيني وهذا الكتاب جعله مؤلفه ومقدمه للتفسير الذي كان يلقيه في المدرسة فجمع هذه المادة العلمية ولم يطلع على كتاب البرهان والدعا هو أنه أول من كتب في هذا وهو صادق فيه ولم يطلع عليه وسنات الملاحظة مهمة جدا في هذا الكتب يربطها رابط واحد بعدها جاء صاحب الإتقان لكن قبل أن يكتب الإتقان كتب هذا الكتاب اعتمد فيه السيور، اعتمد فيه على مواقع العلوم، فلو أن توازنت بين هذا الكتاب مواقع العلوم وهذا كتاب التحبير ولاحظنا سماه التحبير في علم التفسير، في علم التفسير، آه. وهنا مواقع العلوم من مواقع النجوم أو في مواقع النجوم، آه. طبعا خلاف في اسم الكتاب، فهو أخذ هذا الكتاب وأضاف عليه، لكنه رأى أنه لم يشبع الموضوع ولم يكن فيه ما يريد. فالحقه مباشرة بالكتاب النفيس والمهم <تصفيق> وهو الكتاب العمدة في هذا الباب اللي هو كتاب الإتقان في علوم القرآن هذه طبعة من الطبعات الجيدة والمتأخرة وهنا أيضا عندنا الطبعة الأخرى لطبعة مجمع الملك فهد يعني كل طبعة لها مميزات وطالب العلم في مثل الطبعات الجيدة له الأفضل الانتقية كلا طبيعتين لأن نحتاج إلى تحرير مسألة معينة من خلال و... المؤلفين كلها نفس الأجزاء ولا مجلدات. هذا طبعا هذا يختلف طبعا الطبعة هذا خمسة وهذا ستة تختلف الطبعة طبعا هذه الكتب الآن جاء بعدها لبعد كتابة قان جاء عندنا الزيادة والإحسان لابن عقيل المكي وهي رسائل ماجستير ودكتور مستر مسلم حفظ الله كله والفضل في الإشارة على مجموعة من هذه الرسائل. من جهات التحقيق وأيضا أشرف على طبع الكتاب جميل. وكان أثر من أثاره الحسنة حفظه الله هذه هذه طبعا أو الكتب هذه بعضها مرتبط ببعض كما تلاحظ صح. في فكرة واحدة أجمعت عليه هذه الكتب وهي أنهم رأوا أن العلماء كتبوا في أنواع علوم القرآن ولم يكتبوا في أنواع آسف كتبوا في أنواع علم الحديث ولم يكتبوا في أنواع علوم جميل. القرآن فرادوا أن يجمعوا أنواع علم القرآن لهذا من الأشياء المهمة جدا في هذا الباب لا ما أدري كالوقت لا لا تفضل طيب من الأشياء المهمة جدا في هذا الباب وسأتي كتاب آخر معاصر لكن, لكن عفوا هذا الكتب كتبت يعني كلها تقريبا في, في ضوء 200 سنة تقريبا ممكن إذا بدأنا زركشي أوه 794 وبنعقيلها 1050 1150 لبينهم فترة يعني نستطيع أن نقول أن كتابا واحدا منها يغني هو الأفضل لو أراد طالب علما يقول أن أجعل لي أصلا هو أفضلها الإتقان أفضلها طبعا البرهان فيه مميزات لكن الإتقان أفضل جميل. لأنه أوسع في في المعلومات وأيضًا هناك تحريرات للصيغة جيدة وفي استدراكات سواء على السر كشيء وعلى غيره لكن هو في في جانب التقسيم والتويب أفضل من كتاب الجميل. لكن البرهن. الذي يريد أن يقرأ يعني علوم القرآن هل هو الشخص العادي أم الشخص المتخصص في التفسير؟ فطبعًا الشخص العادي يحتاج دائما إلى كتب سيرة وسهلة لكن طالب العلم سواء كان متخصصًا أو غير متخصص. إذا جعله أصلا هذا الكتاب فهذا نعتبر أنه عمدة فيه ويضيف إليه معلوماته مرة بعد مرة جميل في مسألة أو فكرة مهمة جدا أنها ترأت لي وكتبت عنها ولا الحمد ثم بعد ذلك استفيد منها وهي قضية محاولة جمع علوم القرآن إلى أو رد بعضها إلى بعض جميل وكنت عملت في كتاب أنواع التصنيف المتعلقة بالقرآن مقدمة الكتاب كانت إشارة إلىه يعني أنواعه المقران وكيف ممكن نجمع بعضها على بعض، جميل. وأثناء تعليقي على الادقان والحمد لله قد تينا من في قبل أسبوعين في جامع الراجحي، ما شاء الله، عملت للطلاب شجرة لأنواعه المقران كما عملها السيوطي رحمه جدا. تعالى، طبعا هذه الشجرة مرقمها إذا كانت تظهر الأرقام بأرقام السيوطي للأبواب، جميل إذا كان سدسين إذا كان بالإمكان تعرضونها إذا كانت موجودة. طبعاً, طبعا لو لو لو تأملنا هذه الشجرة الموجودة بين يدينا نزول القرآن تدوين القرآن أداء القرآن دلالة الألفاظ تفسير القرآن بلاغة القرآن علوم سور القرآن أنواع أخرى هذه من تسمية الخاصة ما بعدها أرقام كما وردها السيوطي جميل. يعني مثلا واحد أي النوع الأول واحد السبعين أي النوع الواحد السبعين ولو تلاحظ مثلا لكن عفوا أنت رتبت ترتيب آخر غير ترتيبه هو لا أنا ما رتبته لا أنا وترتيبه كما هو أرقامه كما هي لكن, لكن عندنا واحد يلين ثلاثة سبعة وثلاثين لكن هو لم يرتب نزول أنا الآن لاحظ أنا نزول القرآن الآن أنا رتبت نزول القرآن كتبته من نفسي تدوين جميلة فما هي الانواع التي أرى أنها تدخل في نزول القرآن جمعتها مع بعض مثلا في أسماء النزلة فيهم القرآن جعلها هو نوع واحد وسبعين في تدخل في نزول القرآن فأورده هنا يعني دعني أقرأ مثل مكي المدني الحضري والسفري النهاري والليلي الصيفي شوف و... من واحد ال... إلى إلى سبتعش سجدة متوازي كما وردت السيوط جميل سبعة ما وقع فيه بغير لغة الحجاز يعني ما ما نزل بغير لغة الحجاز مرتبط بالنزول فوردت في نزول القرآن جميل. وهكذا هذه الفكرة يعني أرى أنها فكرة مهمة جداً طالب آه. العلم أن تكون بين يديه مثل هذه الشجرة وهو يقرأ في علوم القرآن فتكون علوم القرآن متناسقة عنده وواضحة ويستطيع أن يرتب ما يقرأه عموماً من خلال هذه الشجرة. وصول التفسير مثلاً هل هناك فرق بين هذا بين نقول علم القرآن ووصول التفسير أو وصول علم القرآن؟ أنت أظنك كتاب كامل نعم وصول التفسير وصول التفسير هي جزء من علم القرآن في النهاية. لا مرتبطة بالتفسير. وصول التفسير ستكون تلك المسائل التي لها أثر في فهم المعنى. جميل. أما علم القرآن فيها أوسع. أنا أحب أيضاً نذكر أحد الأعمال التي أيضاً جميل. وهذا يعني شكل غريب. يا ذا الفلوس تسوي أشياء كثيرة هذا من يعني من الشارقة من إيش المنتدى الإسلامي يعني مركز أبو مركز أبو حيدر فروع وأفناش شجرة علوم القرآن كما وردت مادة وافل اتقان نفس الطريقة التي يعني ايه نعم ويظهر فيه استفادة مما ذكرته بنواعد تصنيف جميعا والشغل ووضعها الشيخ أبو بكر السعداوي والشيخ الأ... نسيت اسمه الآن يأتي عندكم في برنامج بس نسيته هو الآن هذه أحد طبعًا تصنيفات الشجرة هي البحواش الشيخ مصطفى البحياوي هذه أحد أنواع ترتيب الشجرة وفيه أيضًا قصيدة للشيخ مصطفى وهي جميلة جدا يمكن يستفاد منها وعلى الأخوة ينشطون يعني في المنتدى الإسلامي ينشطون يعني في توزيعها أو في إنزالها على النت جميل جدا المعاصرين لهم اهتمام طبعا معاصرون لهم اهتمام كبير من أفضل كتب المعاصرين لو أردنا أن نذكر له كتاب مناهل العرفان لزرقاني وهذا كتاب الحقيقي كتاب نفيس جدا مع أنه رحم الله كان يجمعه للطلاب إلا أنه اتسم بالدقة والعلمية وكان سلسل عبارة وحسن التعبير وكان حسن أيضا التفنن في تفقيط الموضوعات وذكر مسائلها أي كلا عناية بقضية الرد على بعض الشبه، فهذا كتاب في مجموعة من الفوائد التي أرى أيضا طالب العلم وقال أنا أريد كتاب معاصر غير إتقان، فمباشرة نقول إن هذا كتاب. أنفس ما كتبه جميل. المعاصرون لما فيه ثم يضيف عليه لكن أفو بعض الموضوعات الموجودة الآن لنقول مثلا الناس خرمنسوخ أو لنقول الوقف المتداء أليست بعضها قد تحتمل أن تكون علما مستقلا بذاته هي نوع من العلوم مم. نعم ولكن موضعها علما طبعا نوعا لكنه مم. بعضها زي ما ذكرت يكون علم لأنه له مسائل خاصة مستقلة به وبعضها قد لا يكون فيه إلا شيء قليل جدا بالنسبة للعلوم الرسم وما شبه ذلك هذه لها تعلق بالموضوع. هي موجودة في لو لو لاحظت لا. الآن هي موجودة في تدوين القرآن مرسوم الخط وأداب كتابته. جميل. مع أنه نلاحظ في تدوين القرآن ما في عندنا العلمين جمعه وترتيبه مرسوم الخط وأداب كتابته. جميل. في كتاب للدكتور الطحان أظن عندنا. ليس وفيه كتاب فيه الصبح الصالح من ناع القطان كتب كثيرة جدا شميل. موجودة طبعا كتب كثيرة جدا لا نستطيع حتى لو أردنا أن نناقش أو نذكر فقط ما كتب فهي فكثيرة جدا وهذا يعني بعض الباحثين يسأل هل بالإمكان دراسة هذه مناهج هذه الكتب أو الكتابة حولها من خلال رسالة علمية أنا أقول له ممكن جدا وفرصة جيدة لتقويم هذه الكتب وللنظر فيما يمكن نحتاجه من إثراء لمعلومات علوم القرآن الأخرى. ويعني بالنسبة لكتب المعاصي هذه مثلاً نستطيع أن نقول أنها مثلاً على كتاب معين، أما قد بعضه يتميز في أشياء جديدة أو أشياء يعني تفتح لها. طبعاً عالاً كل كل من كتب لا شك أنهم على الإتقان والبرهان على م. كل من كتب. ثم بعد ذلك أيضاً التفسير وفسرون لمحمد حسين ذاهبي خصوصاً في بعض المسائل التي تطرقها فهم على لكن أيضا في إضافات وتجديدات ولهذا نقول لو درست فإنه يمكن يعرف الإضافات والتجديدات التي عمل بها المعاصر ما هي وما الذي يمكن أن يضاف أيضا لأننا لأن نعرف ما هي مكامن النقص في جوانب التي تناقشناها في العمقران هيكتف فيها انتكرت أن تفسير مفسرون ملهج مفسرين يعني طرائقهم ما أهميةها بالنسبة لقالة التفسير أعتقد هذه لا شك أنها من الأصول مهمة جدا لقالة التفسير ويتختصر عليه كثيراً من من القضايا المرتبطة بالتفسير نفسه. إذا عرفت مثلاً على سبيل المثال لما أقول لك مثلاً تفسير الشيخ السعدي يعني لو ما أريد أنصف أن أصفه نقوله إنه يستخدم الأسلوب الإنشائي مثلاً. الأسلوب الإنشائي ليس عيباً في ذاته لكن لكي تصل أنت إلى المعنى قد يشق عليك لأنك قارئ أول مبتدئ. فأقول لك لا أصلح لك هذا الكتاب لهذا السبب لكن طالب علم ويعرف فنقول له هذا كتاب مفيد جداً. وسيجد من خلال الأسلوب الإنشائي كثير من الإشارات والعبارات المهمة جدا التي وضعها الشيخ رحمه الله تعالى في ثنايا كلامه يدركها المتعلم وغل... ولا يدركها مثلا طالب العلم المبتدئ علاقة المفسرين بعضهم بعض أحيانا نسأل قد يجب مثلا كتاب يجي كتاب،, كتاب آخر اختصار له تهذيب له مم. يعني هل يغني مثلا عن هذه إني أتمنى كتابا واحدا مثلا أنا في نظري إذا وجد الأصل فهو أولى يعني إذا وجد الأصل فهو أولى لكن إذا فقد الأصل ووجد المختصر فنعم لكن من خلال معانشرة الناس يعني عندهم حرص على المختصرات أنا سئلت عن المختصرات من كثير أنا, لا أنا أجيب دائم بجواب أنني لم أقرأ في المختصرات كثيرا وأنا أعتمد للأصل لكن مرة أنا مختصرا ما أنسب له فنقول على بركة الله تكلع الله المسألة ترجع إلى قضية المناسبة بين القارئ وما سيقرأ أنا أشوف معك كتاب هنا فيه, فيه كتاب أرى مهم جدا أن أيضا أشير له كتاب علوم القرآن بين البرهان والإتقان دراسة موازنة هذا الكتاب كتاب الدكتور حازم حيدر وهو الحقيقة بداية أنا أعتبره بداية مشروع ولكن الدكتور حفظ الله طبعا مشغول بأعمال أخرى وإن كنت تتمنى على مثله خاصة من من عملوا ذلك العمل أنه يكمل هذا المشروع طبعا المشروع موازنة بين البرهان والإتقان فائدة هذا الكتاب أنه يعطيك يعطي قريئة وأنا أقول أنه مهم جدا أن يقرأه من يريد أن يقرأ الإتقان أو البرهان أن يقرأ هذا الكتاب لأنه يعطيك في النهاية زبدة أنواع علوم القرآن جميل. وتكون أمامك بنقد الدكتور حازم حيدر في مواطن معينة وبذكر من فرد به السيوطي من فرد به الزركشي ما اتفق عليه ما زاده السيوطي فيكون عندك على الأقل خلفية كاملة عن أنواع علوم القرآن جميل. من خلال هذين الكتابين أبو محمد الحقيقة طرح سؤالا لكن ما طرحناه للدكتور الدكتور الدحمان الحلقة الماضية وفي المنتدى يقول أرجو أن يطرح السؤال هذا رأيك الدكتور حول التفسير الفلسفي للقرآن وخصوصا كتاب أبو يعرب المرزوقي الأخير الجليف التفسير؟ والله الحكم على شيء برا نصور كتابة كتاب أبو كتاب يعرب أنا ما اطلعت عليه الآن وبعد ما اطلع عليه انتقده وما دام فلسفي معناه أنه اتخذ منهجا أيضاً كما كنا قبل قليل منهج ما دام اتخذ منهج فلسفي إذا اتخذ منهج أو مصدر علمي غير المصادر الإسلامية فقد امتدت نتائج واضح جدا بيكون فيها خطأ وقد أشار بعضهم في ملتقى التفسير. الأخ نزيه حمادي نشر إلى أخطاء بعض الأخطاء التي أوردها أبو طيب يعرف من يقول القرآن لأرسل جاء جاء بيرس المسلمين العالمين جميعا فنسار يطبق المنهج الذي يعني نشر عليه ودرج عليه ناسية من لم يعني ينشأ في بلاد المسلمين أو من لم يدرس العلم الشرعي سواء كان مهتم بفلسفة أو بأي دبلنانية أخرى طيب هذا هذا هذا كلام عقلي لكنه هل هو المنهج العلمي الصحيح يعني هو السؤال نقول مع الأسف أنه حين بعض الناس يدعي المنهج العلمي والدعي المنطقية والدعي العقلانية وهو بعيد عنها نسألك الآن أنت من تقول هذا الكلام هل هذا هو المنهج العلمي الصحيح؟ دلل على هذا يعني دلل على هذا الصحابة ومصصحابة ما انبرى الواحد منهم قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا أحتاجه أنا عندي لغة العرب وأفهم الخطاب كما أفهم ولست محتاجة للرسول صلى الله عليه وسلم ما أحد منهم قال هذا الكلام أيضاً الصحابة لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم المنهج الذي ساروا عليه كان منهجاً واحداً واضحاً لم يكن هناك مدارس كما يذكر بعض طبعاً مكتوب في هذا وأنا يعني أشدد على هذا ينتبه لأنه غالباً لما يقال مدارس أن هناك اختلاف فكري اختلاف منهجي لا لم يكن هناك مدارس كانت طبقة واحدة وكانوا على على منهج واحد وكان من أراد أن يتعلم يتعلم على نفس الطريقة التي تعلموا عليها فلا يمكن بحال أن يأتي متأخر ويفهم القرآن بفهم أحسن مما فاهمه هؤلاء يعني المنطق العقلي المنهج العلمي يرفض هذا وهذه قضية مهمة إن, يفا... أن يفكر فيها طالب العلم أو يفكر فيها أيضا من يسأل بهذا السؤال لكن قد يكون في تنوع مثلا في الفهم ما يتضاد يعني هذا في إشكال لا إذا تضاد قضية لا موضوع موضوع طويل يعني بمعنى كيف كيف نستطيع أن نعرف القول الصواب ومن قول الخطأ لا أحد النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا لما قال لعيش رضي العنى في منه آيات محكمات <تصفيق> نعمل كتاب آخر من الشابيات قال فما الذين تشابهوا فما الذين في قلوب زيك يتابعون ما تشابه من اتباعه فينا وتغات طويلة قال قال عاشر رأيت الذين يتبعون ما تشابه من فأولئك الذين عن الله فاحذروهم فلا يمكن يمكنني أعرف هؤلاء إلا بالناعرف العلم الصحيح ثم أعرف أن هذا العلم الذي قالوه ليس هو العلم الصحيح فلا بد أن نميز فكيف يكون التمييز؟ لو كان ما يقوله صوابا ما كان ليس هناك أي داعي لهذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم وليس هناك أي داعي لهذا التحذير النبوي جميل جدا أبو عبد الله يقول تفسير الطبري ما هي أفضل طبعة المحققة له أفضل طبعة الآن موجودة لطبعة الدكتور التركي والسبب أن الدكتور التركي والذين معه وجدوا نسخة أندلوسية سددت بعض النقص الموجود في الطبعات شاكر. السابقة طبعا طبعة الدكتور الشيخ شاكر. محمود شاكر رحمه الله تعالى مهمة جدا ونفيسة فلو استطاع أن ينقل وكنت تمنى أن الدكتور تركي على هذا نقلوا لو نقلوا كل تعليقات شاكر في نسخةهم لكانت متكاملة جدا تاريخ بغداد تاريخ بغداد طبعا طبعا طبعا إشار الأخيرة هذا يمكن أن يكون تكون أفضل موجود يعني. يقول بحث عن كتاب وقف السلطان الناصر قلوون لكم أنا وجدته ورج... في المعرض السابق في الرياض موجود أيضا ما كنت وهم وجدته نعرضناه إلى نعم عرضناه في, في أول حلقة نعم وإيضا في التدمرية ما كنت وهم كان موجودا لكن الوصول الحصول عليه سهل يعني ليش صعب جميل بارك الله فيكم دكتور ونختم هذه الفقرة التي امتدت وننتقل للفقره التالية لان في درر العلوم اللي ثمرات الاوراق حلوه حلو متعه القراءه اختياراتكم من بين الأسطر نقراها هنا من اختيارات الأخوة دكتور أحد الشيخ الذي أرسل لنا يقول قال ابن حزم رحمه الله وشيء أصفه لك عيانا مشكلة اختيار طويل لا كلا بأس يقول ابن حزم رحمه الله وهو أني ما رأيت وقط مرأة في مكان تحس أن رجلا يراها أو يسمع وحسها إلا وأحدثت حركة فاضلة من مال زائدة كانت عنها بمعزل وأتت بكلام زائد كانت عنه في غنية مخالفين لكلامها وحركتها قبل ذلك ورأيت التهم لمخارج لفظها ويأتي تقبلها لائحا فيها ظاهرا عليها لا خفاء به والرجال وكذلك إذا أحسوا بالنساء وأما يظهر الزينة وترتيب المشي ويقع المسح عند خطور المرأة بالرجال واجتياز الرجل بالمرأة فهذا أشهر من الشمس في كل مكان والله عز وجل يقول كل أمين يغض من أبصارهم وقال تقدس تسماؤه ولا يضربن بأرجلهن فلولا علم الله عز وجل برقة يغماضهن في السعي إلى آخر كلامة ثم ذكر الدكتور الشيخ خادع ميقان قال هذا من مختصر طوق الحمامة وظل الحمامة صفحة 53 ثم عقبه بقول وهو الاسم الصحيح لما عرفه بطوق الحماما، الكتاب المشهور مطبوع طوق الحماما يعني الشيخ خالد يقول هو اسمه مختصر طوق الحماما وظل الغمامة. ثم لقد ذلك أيضا عن الحام الأقين الظاهري شكرا للشيخ خالد وأيضا لكن الشيخ خالد ما بيعل لماذا قال يعني من أين جاء ابن حزم بهذه الفائدة م. لا هو ذك... ذكرها م لا لا لا بقصد إبننا نجامي هواك يعني هواك يعني هو, هو ما ما رأيتها يراها عيانا إلى لأنه... لأنه... لأنه عاش في أول حياته بين النساء صحيح لأنه في... ف... عنده ف... من أخبار النساء ما وفي... ليس عنده غير. وفي وفي, وفي القصور الحقيقة معنى معنا مجموعة من الاختيارات لكن للأسف الوقت دهمنا وستاذ حسين مصر على أن نخرج إلى سؤال الحلقة فإذا نترك هذه الاختيارات إلى الأسبوع القادم وننتقل إلى سؤال الحلقة القادمة لا نفي دروب العلوم اللي طار يكون لأرواح سؤال الحلقة كتاب تعاقب على تأليفه الجد والابن والحفيد، فما هو؟ نستقبل إجاباتكم خلال الأسبوع عبر البريد الإلكتروني مداد at عيدالليل. وهذا السؤال أرجو أن يكون سهلا وميسر للأخوة ليس مثل السؤال الذي قبله نتمنى إن شاء الله أن تكون أعداد كبيرة في الإجابة ليست مثل هذا الأسبوع طبعا وصلتنا إلى أعداد كبيرة لكن لم تكن موفقة هذا السؤال أظنه سهلاً جدا دكتور مساعد أو لا؟ والله ما هذا سأل أوه. من يعرفه أنت طيب. طيب. طيب الآن بقي دقيقة أتركها لك دكتور مساعد طيب بما أننا تكلمتنا عن الحقيقة الكلام عن علوم القرآن وعن قضية تعلم عن القرآن قضية طويل حقيقة أنا ذكرت فكرة محاولة إرجاع العلوم المتكاثرة إلى أصولها وهذه مهمة جدا لطالب العلم والقضية الأخرى كما قلت تحديث كتاب يكون مرجع لطالب العلم ثم يضيف عليه فوائده بحيث أنه أي فائدة يجدها يمكن يضيفها على هذا الكتاب أرى أن هذه مهمة جدا العناية بالكتب معاصرة في بعضها تحريرات مهمة جدا وأنا سأذكر مثالا وليس يعني ليس المثال أنه غيره لا يوجد لكن مثل كتاب الدكتور عبد عبدالجيج المقدمات الأساسية جميل. هذا كتاب فيه الحقيقة تحررات وقضايا مهمة جدا وهو من أفضل ما رأيته مثلا تكلم عن موقف ابن مسعود من جمع المصحف يعني تحرر من كثير من قضايا كانت موجودة عند غيره وأبان القضية كقضية تاريخية جميل. قضية بشرية ممكن أن تقع وخلص بنتيجة يعني جيدة وليس فيها أي إشكال. وكما يقال كم ترك الأول للآخر دكتور مساعد الطيار نشكرك شكرا جزيلا لمشاركتك وأشكركم مشاهدينا لمتابعتكم ونتأكدكم في مداد إن شاء الله في الأسبوع القادم. نكون بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلامة.